Bismillahirrahmanirrahim Vsi lehli, da jehša Vsi lehli, da jehla Vsi lehli, da jehli, da jehli فَأَمْ م مَن أَقوتَّك وَصَدَّ قَ بِلحسنَا فَسَنُوا يَِّرهُ لِصر وَأَم مَ مَنْ بَخِلَ وَتَذْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْأُصْرَى وَمَا يُؤَنِّيهِمْ عَنُهُم مَّالُهُ إِذَا تَرَدَّ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى Wain lana lal-l-Akhirata wal-Ola Faanذrtukum La yaslaha illa l الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُ حَتَّىٰ <الأتفا> <الذي يؤتي> أَن نَّبِيٌّ تِمَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَالِ أَحَدٍ إِن دَاهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَ إَّبَتِ غ أَجهِ رَبِهِ الأعْلَ وَلَسَ فَ